ا ا ل ل س م عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه إ ن ا ل ح م د ل ل ه ت ع ا ل ى ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ح ب ا ل ل ه من ن شرور أ ف س ن ا ومن س ي ئ ا ا ت أ ع م ل ن ا من يهديه ا ل ل ه ف ل ا م و ا ل م س ل ا ا ه د ي له وأشهد أ ن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه ل ا شريك ل ه وأشهد أن م ح م د عبده ا و ر س و ل ه يا أ ي ه ايها ا ل ذ ن آمنوا اتقوا ا ل ل حق ق ت ت ه و ل الذين تموتن إ ا يا أيها الناس اتقوا ا وأنتم مسلمون ربكم ل خلقكم م نفس و امنوا ح د ة وخلق ه ا ز ج ه وبخ م م ن ه اتقوا رجالا كثيرا ونساء و الله الذي ا ل ت س ء وقولوا ن إن الله كان به الله والأرحام عليكم ر ي يا أيها الذين ب ا ن آ م ا اتقوا ا ل ه ق و و ل قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أسأل الله ويجعلنا ن م ن اذا أ ع ط ي شكر و إ ذ ا ب ت ل ي صبر و إ ذ ا أ ذ ن ب استغفر ف إ ن هؤلاء الثلاث ة عنوان ا ل س ع ا د ة في م ق د م ة هذا الدرس ب إ ذ ن الله جل وعلا يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة ر ح م ة الله عليه قال من حفظ المتون من حفظ المتون نال الفنون ويقول إ م ا م الرحبي ر ح م ة الله عليه في الرحبيه يقول والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إ م ا م ه ونزولا عند ر ق ب ة بعض ط ل ب ة العلم وهو من الجادين في طلب العلم نحسبه كذلك ن ب د أ من هذا الدرس ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى في ذكر بعض المسائل أ و في شرح وجيز ل متن عظيم من متون ا ل ع ق ي د ة متن صغير الحجم ولكنه يحتوي على علم جم علم عظيم لمن فهمه ولمن تدبره ولمن فهم التوحيد هذا المتن هو متن القواعد ا ل أ ر ب ع لشيخ ا ل إ س ل ا م والمسلمين محمد بن سليمان التميمي رحمه الله عليه ونزولا عند هذا الطالب أ ن ه حريص على العلم أ ج ب ن ا ه إ ل ى سؤله و أ س م ي ن ا هذه الدروس التي تكون ب إ ذ ن الله جل وعلا اعتداء من اليوم و السبت القادم و ا ل ث ل ا ث ة القادم ا ل أ س ب و ع القادم يعني ث ل ا ث ة دروس سميناها اتحاف السائل بما في القواعد ا ل أ ر ب ع ه من مسائل ن س أ ل الله جل و علا أ ن يوفقنا و لكن يجدر بنا هنا التنبيه إ ل ى أ ن لا بد من حفظ هذا المتل لا بد من حفظه من حفظ المتون تحصل على ماذا على الفنون كما قال ا ل ش خ سنتيميه ر ح م ة الله عليه و من حفظ ح ج على من لم يحفظ هذا المتل بحمد الله جل و علا و بفضله و بمنه قد شرح في هذا المسجد من أ و ا ئ ل الدروس من أ و ا ئ ل المتون التي شرحت في هذا المسجد ثم تلاه المتن ث ل ا ث ة اصول ل أ ونحو ذلك من المتون ونحن الان في ا ل و ا س ط ي ة ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى هذا المت قلنا لا بد أ ن نحفظه جميعا الحفظ فمن أ ر ا د أ ن يحفظ عليه ا س م ه يسجل اسمه, يسجل اسمه ويكون العرض في الخميس القادم بعد ص ل ا ة المغرب ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى ليس الخميس هذا الخميس أ س ب و ع القادم بعد المغرب سيكون الحفظ حفظ نعم الثاني لابد من الفهم لابد من فهم مسائل هذا المتن نذكرها ب إ ذ ن الله جل وعلا باختصار نفهم لب المسائل ل أ ن مسائل ا ل ع ق ي د ة م ه م ة جدا لابد من فهمها كذلك فهما جيدا ل أ ن الامتحان كذلك سيكون في ماذا ا س ئ ل ة في فهم المثل إ ذ ن يوم الخميس القادم ليس ا خ م ي س هذا نواصل في شرح هذا اصول من علم الاصول الشيخ ابن ع ث ي م ي ر ر ح م ة الله عليه ا ل خميس الذي بعده يكون في الحفظ ت ح ف ي ظ و ا ل ج م ع ة في ح س ة النهر ستكون في ا ل أ س ئ ل ة أ س ئ ل ة في فهم هذا المثل ب إ ذ ن الله جل وعلا ولكن ف س ي أ و ل ا ً و أ ح ف و ا ل و ا ن ي ع ل ى حفظ ه ذ ا ا ل م ث ل و ا د و ا ل ن ش ل ج د و ا ل ن ش ا ج ا ن ب ا ً و ا ل ا ل د والجد والجد والجد والجد والجد ا ل ج د والجد والجد ا ل ج ا ل ج د والجد والجد والجد والجد والجد و ا ل ج ه والجد ا ل ج ا ل ج د و ل ج د و ل و ا ل و ا والجد والجد و ا ل د والجد و ا ل ج ا ل ج د والجد والجد والجد و ا ل ج والجد والجد والجد والجد ا ل ج د و ا ا ل ج د كان منه أ ن حفظ ثلاثه اصول رغم أ ن ه ا م د ر و ص غ ي ر ة ولكن هذا المثل يحوي علما غزيرا تحتوي ف ن د ر ج م ا مسائل ك ث ي ر ة جدا تلم شتات هذا العلم ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى إ ذ ا فعلينا جميعا بماذا بحفظ هذا المثل ل ل أ س ب و ع القادم ب إ ذ ن الله جل وعلا واليوم س ن ب د أ في شرح ماذا م ق د م ة هذا المثل ل أ ن المؤلف ر ح م ة الله عليه و أ ج ز ل الله له ا ل م ث و ب ة ب د أ ب م ق د م ة ثم ذكر القواعد ا ل أ ر ب ع القاعده ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة هذا أ و ل ا ثانيا لمن ليس له متل عليه ان يشتري ا ل م ت ن أ و يكتب ا ل م ت ن أ و يرجع الى المراجع ا ل م ع ر و ف ة سنذكر ا ل م ت ن اليوم ب إ ب ن الله سبحانه و تعالى ثم نشرع مباشره في, في ذكر ماذا في ذكر المسائل في ذكر المسائل من هذا الشخص المبارك ب إ ذ ن الله جل وعلا يقول المؤلف رحمه الله عليه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أ س أ ل الله الكريم رب العرش العظيم أ ن يتولاك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و يجعلك مباركا أ ي ن م ا كنت و يجعلك ممن إ ذ ا أ ع ط ي شكر و إ ذ ا ابتلي سبق و إ ذ ا أ ذ ن ب استغفر ف إ ن هؤلاء الثلاث ة عنوان ا ل س ع ا د ة اعلم أ ر ش د ك الله بطاعته أ ن ا ل ح ن ي ف ي ة م ل ة إ ب ر ا ه ي م أ ن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ف إ ذ ا عرفت أ ن الله خلقك لعبادته فاعلم أ ن ا ل ع ب ا د ة لا تسمى ع ب ا د ة إ ل ا مع التوحيد كما أ ن ا ل ص ل ا ة لا تسمى ص ل ا ة إ ل ا مع الطهار فاذا إ ذ دخل الشرك في العبادة فسدت الشرك كالحدث إذا دخل في إ دخل الطهار في فإذا عرفت أ ن الشرك إ ذ ا خالط ا ل ع ب ا د ة أ ف س د ه ا و أ ح ب ط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أ ن أ ه م ما عليك م ع ر ف ة ذلك لعل الله أ ن يخلصك من هذه ا ل ش ب ك ة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة, بمعرفه اربع قواعد ذكر الله جل وعلا في كتابه ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى ان تعلم أ ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون ب أ ن الله هو الخالق الرازق المدبر و أ ن ذلك لم ي د خ ن في ا ل إ س ل ا م والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض أ م ن يملك السمع و ا ل أ ب ص ا ر ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر ا ل أ م ر فسيقولون الله فقل افلا تتقون المسألة الثانية أنهم يقولون أنهم إليهم إلا لطلب والشفاعة فدليل قربة قوله تعالى إلى زلفا إ ن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إ ن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل ا ل ش ف ا ع ة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله و ا ل ش ف ا ع ة شفاعتان شفاعه م ن ف ي ة و ش ف ا ع ة م ث ب ت ة ف ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله والدليل قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا ش ف ا ع ة والكافرون هم الظالمون و ا ل ش ف ا ع ة المثبته هي التي تطلب من الله والشافع مكرم ب ا ل ش ف ا ع ة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد ا ل إ ذ ن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أ ن ا س متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد ا ل م ل ا ئ ك ة ومنهم من يعبد ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين ومنهم من يعبد ا ل أ ش ج ا ر والاحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ة ويكون الدين ك ل لله ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته ا لا ل ل ي و ل والشمس والقمر لا ن ه ا ر تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون ودليل الملائكه قوله تعالى ولا ي أ م ر ك م أ ن تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين أ ر ب ا ب ا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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الاشجار و ا ل أ ح ج ا ر قوله تعالى أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى وحديث أ ب ي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين او في حنين وللمشركين س د ر ة يعكفون عندها ويموتون ع بها أ س ل ح ت ه م يقال لها ذات أ ن و ا ط فقلنا, فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أ ن و ا ع كما لهم ذات أ ن و ا ع الحديث ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن م ش ر ك زماننا أ غ ل ظ شركا من شرك ا ل أ و ل ي ن ل أ ن ا ل أ و ل ي ن يشركون في الرخاء و يخلصون في ا ل ش د ة و م ش ر ك زماننا شركهم دائم في الرخاء و ا ل ش د ة والدليل قوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر إ ذ ا هم يشركون تمت و صلى الله على محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم هذا هذه النبذه المختصره المهمه العظيمه من قول شيخ الاسلام رحمة الله عليه محمد بن سليمان من النبذ المهمه جدا لطلبه العلم بل للناس جميعا ب م ع ر ف ة ت ل ف القواعد التي ذكرها ر ح م ة الله عليه واستنبطها من كتاب ربنا جل وعلا وكذلك ب م ع ر ف ة ما يضاد هذه القواعد أ م ر مهم جدا ن ب د أ اليوم ب إ ذ ن الله جل وعلا في ا ل م ق د م ة وهي قول المؤلف ر ح م ة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهي ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى هي ا ل ب س م ة ابتدا المؤلف ر ح م ة الله عليه هذا المثل المبارك ب ا ل ب س م ل ة ب خ م س ة أ م و ر اولا اقتداء بكتاب الله جل وعلا فكتاب ربنا سبحانه جل و ع ز مبتدا بالبسمله فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل آ ي ا ت وكذلك كل س و ر ة م ب ت د ا ة ب ب بسم الله الرحمن الرحيم إ ل ا س و ر ة براء كما هو معلوم الثاني اقتداء ب ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ولقد قال الله جل وعلا كما في س و ر ة النمل قالت يا أ ي ه ا ا ل م ل أ إ ن ي أ ل ق ي إ ل ي كتاب كريم إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم الثالث اقتداء بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكثيرا ما يقتدى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مكاتباته بالبسمله كما في كتابه إ ل هرقل عظيم الروم وفيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من محمد بن عبد الله إ ل هرقل عظيم الروم السلام السلام على من اتبع الهدى أ م ا بحث س ل م فسلم يؤتيك الله أ ج ر ك م ر ت ي ن ف إ ن أ ب ي ت فعليك إ ث م ا ل أ ر س ي ي ن والحديث مع ر و ح ن د ا البخاري و غ ي ر ه الرابع ا ق تداء بماذا ا ق ت د ا ء ب ا ل ع ل م ا ء وصالحين ا ل ف إ ن ا ل ع ل م ا ء ي ب ت د ئ و ن كتبهم و خ ط ب ه م ونحو ذلك بماذا ب ا ل ب س م ة ب بسم الله الرحمن الرحيم الخامس اقتداء ب م ا ذ ا أ و تبركا قال اولا يبتدا بالبسمله تبركا باسماء الله جل وعلا حتى يكون هذا العمل حتى يكون هذا الكتاب ماذا مباركا باذن الله سبحانه و تعالى فبسم الله يعني بكل اسم من اسماء الله جل و علا ابتدا كتابي او ابتدا هذا المثل او نحو ذلك فابتدا المؤلف رحمه الله عليه بالبسمله و معناها أ ب ت د ا ابتدا, أبتدأ بكل اسم من أ س م ا ء الله جل وعلا في كتابه ت أ و في إ ع ط ا ء أ و في توجيه أ و في كالقاء هذا الكتاب إ ل ى من يوجه إ ل ي ه من الناس ومن طلب العلم بل حتى العلماء ل أ ن ه مثل لا يستغني عنه لا يستغني عنه أ ح د بسم الله الرحمن الرحيم الله, الله قال الكساء والفراء أ ص ل ه ا ل إ ل ه الكساء والفراء ماذا قال قال أ ص ل الله ا ل إ ل ه فحذفت ا ل ه م ز ة و أ د غ م اللام في اللام ف أ ص ب ح ت لاما و ا ح د ة م ش د د ة م ف خ م ة فيقال الله يعني من ك ث ر ة التكرار ا ل إ ل ه ا ل إ ل ه ا ل إ ل ه ل ف ق ه ا ل ه م ز ة حذفت ا ل ه م ز ة ال كلمه الهمزه لا فاللام مع ا ل ا ل س ا ك ن ة مع اللام ا ل ث ا ن ي ة م ف ت و ح ة و أ د غ م ت اللام ا ل أ و ل ى في اللام ا ل ث ا ن ي ة إ د غ ا م مثلين ف أ ص ب ح ت لاما و ا ح د ة م ش د د ة و م ف خ م ة قال العلامه ابن القيم ر ح م ة الله عليه قال الصحيح أ ن ه مشتق, مشتق و أ ن أ ص ل ه ا ل إ ل ه كما هو قول سبوي أ ن ه مشتق وهو مشتق من ا ل إ ل ه كما قال سبوي وجمهور أ ص ح ا ب ه إ ل ا من شر الا من شر قال إ ن ه غير مشتق ولكن الصحيح كما س م ع ما ذكر ابن القيم ر ح م ة الله عليه قال ا ل ع ل ا م ب ن ق ي م ر ح م ة الله عليه لهذا الاسم الشريف يعني الله خصائص ل غ ظ ي ة و ذ ك ر عشر عشر خصائص ل غ ظ ي ة و ذكرها و كذلك قال و خصائص م ع ن و ي ة لهذا اللفظ و ساقها ثم قال ر ح م ة الله عليه في كلام بديع في كلام يعني يكتب بماء من ذهب و يكتب بدموع الرجال انه نفيس و عظيم ماذا قال قال أ م ا خصائصه ا ل م ع ن و ي ة فقد قال فيها أ ع ل م الخلق يعني نبينا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ماذا قال قال لا احصي ثناءا أن عليك أ ن ت كما اثنيت على نفسك سبحانه و تعالى الى ان قال رحمه الله عليه فما ذكر هذا الاسم او فما ذكر هذا الاسم يعني الله في قليل الا كثره ولا عند خوف الا ازاله ولا عند كرب إ ل ا ك ش ف ولا عند هم وغم إ ل ا فرجه ولا عند ضيق إ ل ا وسعه ولا تعلق به ضعيف إ ل ا أ ف ا د ه ا ل ق و ة ولا ذليل إ ل ا أ ف ا د ه العز ولا فقير إ ل ا أ ص ا ر ه غنيا إ ل ى آ خ ر كلامه النفيس ر ح م ة الله عليه أ م ا الرحمن الرحيم فهم اسماء من أ س م ا ء الله جل وعلا دالان على, على الرحمه ذكر ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب النفيس بداء الفوائد بداء الفوائد ذكر أ ن ف ا ئ د ة الجمع بين الصفتين الرحمن الرحيم قال الانباء عن ر ح م ة ع ا ج ل ة و ا ج ل ة و ع ا م ة و خاصه ثم ذكر كلاما للسهيلي لانه في هذا الكتاب ناقش فيه ماذا ا ل س ه ي ل ي ثم قال أ م ا الجمع بين الرحمن الرحيم قال ففيه معنى هو أ ح س ن من ا ل م ع ن ي ن السابقين يعني عامه وخاصه عاجله و ا ج ل قال هو احسن من المعنيين لدينا ذكرهما ي عن ي السهيلي وهو أ ن الرحمن دال على ا ل ص ف ة ا ل ق ا ئ م ة به سبحانه وتعالى الرحمن دال على ا ل ص ف ة ا ل ق ا ئ م ة بالله جل وعلا والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم قال فكان ا ل أ و ل للوصف و الثاني للفعل يعني الرحمن لوصف الله جل و علا و الثاني خاصه بفعل الله جل, جل و علا قال ف ا ل أ و ل الرحمه ا ل س ف ه و الثاني ا ل د ا على أ ن ه يرحم خلقه برحمته سبحانه و تعالى عن الرحمن س ف ه خ ا ص ة بالله سبحانه و تعالى و الرحمن هو الذي يرحم يعني الفعل هو الذي يرحم ماذا يرحم عباده قال و ان اردت فهم هذا ف ق ر أ قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقوله وك... وانه بهم ر ؤ و ف رحيم قال ولم ي ج ي أ قط بهم رحمن ولم ي ج ي أ قط بهم ماذا بهم رحمن أ و رحمن بهم فعلم أ ن الرحمن هو للموصوف والرح... والرحيم لي... ال... والرحمه ي ا ل والرحيم هو الراحم برحمته قال وهذه ن ك ت ة لا تكاد تجدها في كتاب لا تك ت ج د ي كتاب و إ ن تنفست عندها مراه قلبك لم تنجلي لك انتهى كلامه ر ح م ة الله عليه نذكر هنا فائده ا ل ب س م ل ة تذكر ك ا م ل كاملة في موضعين الموضع ا ل أ و ل مر معنا في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن سواء داخل ا ل ص ل ا ة أ و خارجه ا في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن تذكر ك ا م ل ة يعني بسم الله الرحمن الرحيم هيك تسمى تسمى البسملة كذلك تكتب ك ا م ل ة في الرسائل في الرسائل كما مر معنا في مثلا ا ل ر س ا ل ة التي بعثها سليمان إ ل ى بلقيس و إ ن ه من سليمان و إ ن ه قال بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي و أ ت و ن ي مسلمين و في الكتاب الذي بعثه النبي عليه الصلاه والسلام إ ل ى هرقل ماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إ ل ى هرقل عظيم الروم إ ذ ن فتشرع ك ت ا ب ة ا ل م س ف ل ة ك ا م ل ة في ماذا في او ت ذ ك ر ك ا م ل ة في غايه ا ل ق ر آ ن و كذلك في في الرسائل في الرسائل ا ل م س أ ل ة التي تليها ا ل م س أ ل ة التي تليها وهي ابتداء المؤلف ر ح م ة الله عليه بعد ذلك ماذا حق قال أ س أ ل الله الكريم رب العرش العظيم أ ن يتولاك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ن يجعلك مباركه اينما كنت و يجعلك ممن إ ذ ا أ ع ط ي شكر و إ ذ ا ابتلي صبر و إ ذ ا أ ذ ن ب ا س ت ف ر ما هذا هذا دعاء هذا دعاء من هذا ا ل إ م ا م من هذا ا ل إ م ا م دعاء لك, لك يا طالب العلم لك يا حافظ هذا المثل لك يا قارئ هذا المثل ويجعلك الذي تريد أ ن تفهمه وتحفظه وتدارسه مع إ خ و ا ن ك في المساجد ونحو ذلك دعاء لك لماذا ل أ ن فيه إ ش ا ر ة منه ر ح م ة الله عليه إ ل ى ان مبنى هذا العلم على ماذا على ا ل ر ح م ة والتراحم على ا ل ر ح م ة والتراحم و أ ي ر ح م ة أ ع ظ م من العلم أ ي ر ح م ة أ ع ظ م من العلم م ر ة قبل قليل في المسح ا ل أ و ل ى أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال الله جل وعلا إ ن ه كان بهم رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه ا ل أ م ة فيما تكمن رحمته أ و فيما تتجلى أ ع ظ م ر ح م ة أ ن ه جاءنا بشرع الله جل وعلا أ ن أ خ ر ج ن ا من الظلمات إ ل ى النور أ ن أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ج ا ه ل ي ة الجهلاء إ ل ى م ا ذ ل ى نور ا ل إ ي م ا ن إ ل ى نور إ ي م ا ن أ خ ر ج ن ا من هذا ضيق الدنيا إ ل ى س ا ع ة ا ل آ خ ر ة وكان سببا في دخولنا ا ل ج ن ة د خ و ل ا ل ج ن ه ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى كذلك العلماء العلماء من رحمته أ ن بلغوا هذا العلم بلغه للناس فمن عمل بقول أ ه ل العلم من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين فمن دون ه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين فيكون تعلمنا منهم سببا ب إ ذ ن الله جل وعلا في دخولنا ا ل ج ن ة دخولك الجنة،, دخولك الجنه اليس ر ح م ة ع ظ ي م ة أ ل ي س ر ح م ة ع ظ ي م ة هذا ا ل إ م ا م ر ح م ة الله عليه يخبرك أ ن هذا العلم مبنى على ا ل ر ح م ة و مبنى على ماذا على التراحم على ل ا ا ت ر حتى م ح حدود الله جل و علا حتى ا ل س ر ق تقطع يده فهي ر ح م ة له القاتل يقتل بشروطه هذه ر ح م ة له في الدنيا ر ح م ة له و ن ح ن ذلك كيف لا و قد قال الله جل و علا فبما ََِ ر ح ْ م َ ة ٍ من َِ الله َِّ لنت َِْ لهم َُْ فبما ََِ ر ح ْ م َ ة ٍ من ِ الله َِّ يعني ف َ ب ِ ر َ ح ْ م َ ة ٍ من َِ الله َِّ لنت َِْ لهم َُْ ف َ ب ِ ر َ ح ْ م َ ة ٍ من ِ الله َِّ لنت َِْ لهم َُْ فما هنا كما ذكر اهل العلم منهم امام الشوكان رحمه الله عليه في تفسير فتح القدير ماذا قال قال ما في قوله تعالى فبما م ه الله قال هذه ز ا ئ د ل ز ي ا د ة ت أ ك ي د المعنى لزياده ماذا ت أ ك ي د المعنى ما معنى هذا يعني أ ن ه ا ت أ ت ي في مقال تكرير الجمل يعني فبما ر ح م ة من الله قال ف ب ي ر ح م ة من الله ف ب ي ر ح م ة من الله ف ب ي ر ح م ة من الله العربي الفصيح إ ذ ا سمع هذا الكلام فبما ر ح م ة ف ك أ ن ه ط ر أ في سمعه جمل ج م ل ة م ت ك ر ر ة كم ثلاث مرات وخير الكلام ما قل ودل فتجمع هذه الكلمات في ك ل م ة و ا ح د ة باستعمال حرف جر زائد ليس زائد اللغه كما قال الامام مالك ليس هناك في ا ل ق ر آ ن حرف زائد و إ ن م ا ز ي ا د ة المعنى حتى يتقوى ماذا يتقوى المعنى قال فبما رحمتي من الله لنت لهم فبما وسبق الجار والمجرور جار م ج ر و ر حتى يدل على الحصر والقصر وكذلك قال الشوكاني ف ب ر ح م ة من الله التنوين هنا للتعظيم هذا التنوين ماذا للتعظيم يعني ف ب ر ح م ة من الله جل وعلا هذه ا ل ر ح م ة كنت رحيما عليهم اعظم ر ح م ة هذا ا ل ر ح م ة ك ا ن ت ع ر ح م ة و أ ي ر ح م ة ر ح م ة ع ظ ي م ة من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على ماذا على أ م ت ه قال الشوكاني ر ح م ة الله عليه قال و نظيرها فبما نقضهم م ي ث ا ق ا حتى تفهم الجيش يعني فبنقضهم ميثاقهم فبنقضهم ميثاقهم فبنقضهم ماذا فبنقضهم ي ث ا ق ه م وكلنا ن ق ر أ ونسمع ونتعلم قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق و ل الحديث مر ة معنا في آ خ ر درس في ا ل و ا س ط ي ة ارحموا من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء فدل هذا على ماذا على أ ن بنى هذا العلم على الرحمه وعلى التراحم, وعلى التراحم لذلك علينا أ ن نحقق هذه ا ل ر ح م ة فيما بيننا أ ن نتعلم ونعلم بعضنا البعض ونتذاكر ولا يعلو بعضنا على بعض ولا نفتخر عن بعضنا البعض ل أ ن التعلم ا هذا داء عظيم داء عظام اهلك كثير من الناس كثير من الناس ك ث ي ر من الناس نعلمهم تدارسهم ا ا خ و ا ن م س أ ل ة أ و م س أ ل ت ي ن فجاء في قلبه عياذا بالله ا ل أ م ر ا ض ا ل ف ت ا ك ة بالقلب الكبر الكبر و تهانم على اخوانه وكما فترك العلم بعد م د ة بعد مده يسير لا تواضع لله بل كلما تعلمت مساله تواضع لله تواضع ل أ ن التواضع من صفات النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان متواضعا فلنتخلق به لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة نتعلم و نتراه فيما بيننا و نرشد بعضنا البعض إ ل ى الخير و إ ل ى العمل الصالح و نحو ذلك ف ك أ ن المؤلف ت ق ر أ ليس ت ق ر أ ا ل أ ل ف ا ظ فقط كما قال بعض اهل العلم اقرا ما بين السطور ا ق ر أ ما بين السطور ا ق ر أ ما بين السطور اقرا ما ل م ع ا ن ي اقرا المعاني ماذا يريد يريد أ ن ك تتعلم لترحم نفسك وترحم غيرك تتعلم لترفع الجهل عن نفسك وهذه ر ح م ة بنفسك من حق نفسك عليك أ ن تسعدها كيف تسعد نفسك كيف تسعدها ب ط ا ع ة الله جل وعلا كيف تطيع الله جل وعلا بالتعلم ماذا تتعلم العلم الصحيح الموروث عن ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وعن العلماء الربانيين الراسخين في العلم فان, الأنبياء والمرسلين فإن العلماء ورثت الانبياء ا ألا ل وان العلماء لم يورثوا دينارا ولا الانبياء لم يورثوا دينارا ولا د ر ا م و إ ن م ا ورثوا م ا ذ ا العلم فمن أ خ ذ ه فقد أ خ ذ بحظ و ا ف ر لهذا دائما ً و أ ب د ا ً ن ح ف ظ إ خ و ا ن ن ا جميعا ً ن ب د أ بنفسي وغيري على ح ف ظ المدون هذا ا ل ح ف ظ مهم جدا مهم ً جداً مهم ل أ ن ه يجمع ما ن ش ت ا ت العلم وفيه ر ح م ة لك ولغيره قال أ س أ ل الله الكريم رب العرش العظيم أ ن يتولاك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ي دعاء منها ر ح م ة الله عليه افلا يجدر بنا أ ن ت ر ح م عليه و أ ن نذكره بخير ونذكر رب ا خ ي ر وكذلك سائر العلماء سائر ع ل م ا ء وكذلك ا ل ص ل ا ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طربة إن بعض ط ر ب ه لا ي ت خ ط ن إ ل ى بعض ا ل أ م و ر إ ذ ا ذكر النبي صل عليه إ ذ ا ذكر ا ل ص ح ا ب ة ترضى عنهم رضي الله عنهم إ ذ ا ذكر آ ل العلم ترحم عنهم ر ح م ة الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن لذلك أ ن تكون صابرا محتسبا وقد قال ا ل ن القيم ر ح م ة الله عليه في ذكر حال الداعي الله جل وعلا و أ ن المدعو قد ينفر من هذا وقد يسبب لك مشاكل ويسبب, ويسبب كما هو ك كما هو معلوم ا هو م ماذا عليك عليك أ ن تصبر ل أ ن ك كنت في يوم من ا ل أ ي ا م مثله قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين كذلك كنتم من قبل قال ابن القيم ر ح م ة الله عليه في ا ل ن و ن ي ة واجعل لوجهك م ق ل ت ي ن كلاهما من خ ش ي ة الرحمن ا ك ي ت ا ن لو شا ء ر ب ك كنت أ ي ض ا مثلهم ف ا ل ق ل ب بين أ ص ا ب ع الرحمن وجعل ل و ج ه ك تعط ا لقلبكا و س و ا وجعل ل و ج ه ك م ق ل ت ي ن كلاهما من خ ش ي ة الرحمن ا ك ي ت ا ن لو شا ء ر ب ك كنت أ ي ض ا مثلهم ف ا ل ق ل ب بين أ ص ا ب ع الرحمن ومن ج م ل ة ما دعا لك هذا ا ل إ ي م ا ن ر ح م ة الله عليه قال إ ذ ا أ ع ط ي اسال الله العظيم أ ن ي ج ل ك ممن إ ذ ا أ ع ط ي شكر و العطاء من الله جل و علا ن ع م ة فعلينا أ ن نشكر الله سبحانه و تعالى بلسان الحال و بلسان المقال بلسان الحال ان تشكره و بلسان الحال يعني ب... عندما نقول بلسان الحال يعني بالفعل ب ا ل ج و ا ل بقلبك و بجوارحك وكذلك بلسان الحال ل س ا المقال يعني بلسانك الكلام المعروف يعني تشكر الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا أ ن ي ش ك ر ان اشكر ان اشكر لي ولوالدي اشكرو ا لي ولا تكفرون يعني بالقول والعمل وقال وقليل ا و ق ل من عبادنا الشكور والشكر, والشكر من أ ج ل العبادات التي يحبها الله جل وعلا و ي ر ض ى لذلك سمى الله جل وعلا نبيه نوح عليه السلام عبدا شكورا عبدا ماذا شكورا قال آ ل العلم كان لا يكل أ ك ل ه إ ل ا وشكر الله على ذلك ولا يشرب الشربه إ ل ا وشكر الله على ذلك ولا يلبس لبسه إ ل ا وشكر الله على ذلك فكان يشكر الله جل وعلا على جميع احيانه لذلك سماه الله جل وعلا عبدا شكورا إ ذ ا أ ع ط ي شكر فالشكر منه من الله جل وعلا عطاء ي م د غ ي ماذا ان تشكره والنعم النعم تدوم بالشكر تدوم بماذا بالشكر بل وتزيد تزيد بماذا بالشكر كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آ ي ة أ ن الذين يشكر الله جل وعلا يزيدهم قال سبحانه ولئن شكرتم ل أ ز ي د ن ك م إ ذ ا اعطاك الله جل وعلا ن ع م ة فاشكره على نعمته و إ ذ ا لم تشكره و اذا لم ت ش ك ر و ا قال اهل العلم الذي لا يشكر الله جل و علا على نعمه الظاهره و الباطنه احد رجلين اما ان تكون هذه النعمه ة وبالا عليه و حجه عليه غدا يوم القيامه و اما ان تذهب و يزيلها الله جل و علا من هذا العبد انعم الله عليك بالصحه فاشكر الله جل و علا انعم الله جل و علا بالايمان و اي نعمه ك ن ع م ة ا ل إ ي م ا ن بحضور المساجد بحضور الحلق حلق العلم بالتعلم ب ا ل ه د ا ي ة و ش ك ر ه ولا تنسى ان تشكر الله سبحانه وتعالى بلسان الحال العمل و بلسان المقال م وإذا م تشكره و إ ذ ا لم تشكره سيكون هذه ا ل ن ع م ة ماذا وبالا عليك عاجله ماجله او تزال بالكليه إ ذ ن ماذا نعمل نشكر الله سبحانه, سبحانه وتعالى قال و إ ذ ا ابتلي صبر والابتلاء وارد الابتلاء لا بد أ ن خلق الله جل وعلا ليبتلين ا لنبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصم ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ن ف س والثمرات وبشر الصابرين واذا ابتلي صبر الابتلاء ونبلو أ خ ب اخباركم ر ك م ونبلو أ لا بد من الابتلاء ونحو ذلك ولكن الابتلاء وارد ليعلم لي الله جل وعلا الصابر من غير الصابر قال و إ ذ ا ابتلي ماذا صبر و إ ذ ا ابتلي صبر لا بد من الصبر لا بد من الصبر والصبر هو حبس النفس حبس النفس الصبر لغه هو الحبس قتل صبرا يعني قتل محبوسا والصبر عند ا ل ي ن أ ر ب ع ة أ و ثلاث اقسام صبر على ط ا ع ة الله جل وعلا تصبر على ا ل ط ا ع ة على ا ل ص ل ا ة على ا ل ز ك ا ة على الحج على العمره على أ م ر المعروف نيام المكر ونحو ذلك من افعال الخير تصبر عن م ع ص ي ة الله أ ن لا تقترف تصبر عن الكذب تصبر عن النظر إ ل ى محارم الله أ ن تسمع كذلك ما حرم الله أ ن تمشي إ ل ى ما حرم الله أ ن تبتش يدك ا ل أ م و ر التي حرم الله جل وعلا أ ن تتكلم ب ا ل أ م و ر التي حرم الله سبحانه وتعالى أ ن يكون اعتقادات س ل ي م ة في قلبك تصبر عن ا ل م ع ص ي ة الثالث أ ن تصبر على أ ق د ا ر الله ا ل م ؤ ل م ة بل و ا ل م ف ر ح ة قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه ل أ ن الابتلاء بالخير فتنه و الابتلاء كذلك بالشر فتنه ل أ ن كثير من الناس من ابتلي بالخير فلم يصبر كما قال السلف ابتلينا بالسراء أ و بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر ا ا ل ب تفتح ل كذلك ا ء ت لك الدنيا على مصر ع ي ه ا أ م و اموال ل هنا و أ هنا قد لا تصبر لا بد من الصبر على أ ق د ا ر الله جل و ت ع ا ل ى لماذا الصبر حتى يعلم الله جل وعلا الصادق ة من الكاره حتى يعلم سبحانه وتعالى هات هذه الامور وقد ذكر في غير ما ايه مثل هذا كما في ا ل آ ي ة التي ذكرت ا ي ة ا ل ب ق ر ة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ثم ذكر السبح قال إ م ا م أ ح م د رحمه الله عليه ذكر السبت في أ ك ث ر من سبعين موضعا وقال غيره في أ ك ث ر من ثمانين موضعا و م ر ة تتبعت كتاب ابن القيم رحمه الله عليه كتاب ع د ة الصابرين تتبعت ك ل م ة ك ل م ة في ذكر السبت ف و ج د ت أ ك ث ر من م ئ ة موضع حول م ئ ة أ و ثلاث مواقع كذا في ذكرت في السبت ذكرت السبت ماذا يدل على أ ه م ي ت ه وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى لذلك حثنا على ص د ق ه ذ ه الايه ا ل ع ظ ي م ة جدا ونحو ذلك من الايات ا ل د ا ل ة على ماذا ا ل د ا ل ة على الصدق قال سبحانه احسب أ و احسب ا ل ذ ي ن أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ونحو ذلك من الايات ا ل م س أ ل ه او إ ذ ا أ ذ ن ب استغفر لا شك أ ن الموحد في سير الله سبحانه وتعالى يقع في بعض ا ل أ خ ط ا ء يقع في بعض المخالفات وقد قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل بني آ د م خطا وخير الخطائين التوابون إ ذ ا قال و إ ذ ا أ ذ ن ب ماذا استغفر حل موحد ما هو أ ن يستغفر الله جل وعلا والاستغفار و طلب ا ل م غ ف ر ة والمغفره طلب ستر الذنب ستره والتجاوز عنه ونحو ذلك والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يستغفر كما صح عنه قال إ ن ي استغفر في اليوم أ ك ث ر من سبعين م ر ة وفي بعض الحديث أ ك ث ر من م ا ئ ة م ر ة ونحو ذلك من ا ل أ م و ر ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة قال المؤلف ر ح م ة الله عليه أ س أ ل الله ماذا قال بعدها اعلم ارشدك الله ل ط ا ع ه ان ا ل ح ن ي ف ي ة م ل ة إ ب ر ا ه ي م أ ن الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذه م س أ ل ة م س أ ل ة ا ل ح ن ي ف ي ة و توحيد الله جل و علا قال ابن القيم ر ح م ة الله عليه قال الحنيف الحنيف هو المقبل, على الله المقبل على الله الله هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سوى الله هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سوى الله كل ما س و الله و قال غير من أ ه ل العلم الحنيف هو المائل المائل عن طريق الشرك إ ل ى طريق التوحيد و قال بعضهم الحنيف هو كل من مال عن جميع الاديان كل من مال عن جميع الاديان إ ل ى توحيد الله سبحانه و تعالى فهو ماذا يسمى يسمى حنيف يسمى حنيف قال جل و علا إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ا قانتا لله ماذا حنيفا ولم يكن من المشرك حنيفا يعني مقبلا على الله معرضا عن كل ما سوى الله حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إ ل ى طريق التوحيد هذه ا ل ح ن ي ف ي ة السمحه التي جاء بها نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ح ن ي ف ي ة كما مر قال اعلم أ ر ش د ك الله بطاعتي ان ا ل ح ن ي ف ي ة م ل ة إ ب ر ا ه ي م بما أ ن الحنيفيه م ل ة إ ب ر ا ه ي م ونحن م أ م و ر و ن باتباع م ل ة إ ب ر ا ه ي م واتبعوا م ل ة إ ب ر ا ه ي م الامر يفيد الوجوب ما هي ملته ملته هي ا ل ح ن ي ف ي ة ما هي ا ل ح ن ي ف ي ة باختصار هي توحيد الله جل وعلا التي فسرها ل م ؤ ل ف قال اعلم أ ش ه د ك الله لطاعته أ ن ا ل ح ن ي ف ي ة م ل ة إ ب ر ا ه ي م أ ن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى التوحيد أ ن تعتقد اعتقادا جازما لا ريد فيه ولا تردد أ ن الله واحد في ربوبيته لا شريك له واحد في أ س م ا ئ ه وصفاته لا مثل له واحد في عبادته لا ند له سبحانه وتعالى جماعها قال أ ه ل العلم جماعها التوحيد أ ن ان تجعل أ ن تجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في أ ل و ه ي ت ه سبحانه وتعالى تبقى ا ل أ س م ا ء والصفات الروبيه باللزوم أ و بالتضم هو إ ف ر ا د الله سبحانه بالعباده حتى تحفظ حفظ ا ل ب س ط التوحيد هو إ ف ر ا د الله سبحانه بالعباده وحده دون ما سواه أ ن تفرد ه لماذا بالعباده التوحيد من جهه ا ل ل ه معروف وحده و ح د توحيدا ان تجعل المعبود ة واحدا ف ق و ل و ح د ت الله إ ذ ا جعلت المعبود ة واحدا سبحانه وتعالى اعلم أ ر ش د ك الله لطاعته أ ن ا ل ح ن ي ف ي ة م ل ة إ ب ر ا ه ي م أ ن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن و ا ل إ ن س الا ليعبدون هذه ا ل آ ي ة ايه عظيم ايه عظيم قال ا ن ث ي ر رحمة ا ل ل هذه علي ناظر ه ا ل آ ي ة وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ليطاع ب إ ذ ن الله ناظره ا في المعنى、يعني. وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون و وما م وما الا وما خ ق ت ل ج ن و الا إ إ ن س ل ل يعبد و ن إلا إلا ليعبدون. هذا استثناء كما يقال استثناء مفرغ من أ ه م ا ل أ ح و ا ل يعني ما خلقت الجن و ا ل إ ن س لشيء من ا ل أ ش ي ا ء أ و ل ي ل أ م ر من ا إلا ل أ م و ر إ ل ا ل ع ب ا د ة ا ل ل ه جل وعلا وحده د و ن ه ا ك ا م ان ي و ن هناك امر ي ي ك و ه ا ك امر ي ة حصر و ق ص ن ا ل ع ب ا د ة ل ل هناك ا م ج ب ان و ن هناك امر ي ان ي ك و ه ا ك م ا أ ي ص و ن ا م ن ر س و ل هناك ا م ي ج ان يكون ا ك امر ي ب ن يكون هناك امر يجب ا ل ه ذ ه ا ل آ ي ة إ ل ا ل ي ع ب د و ن ه ذ ه ا ل آ ي ة دل على ا ل ت و ح ي د و ج ه ا ل د ل ا ل ة إ ل ا ل ي ع ب د و ن ا ك امر ي ا ل ع ل م إ ل ا ل ي و ح د و ن إ ل ا ل ي و ح د و ن وجه ذلك أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين لم ي أ ت و ا بشيء إ ل ا بتوحيد الله جل وعلا في ماذا في ا ل ع ب ا د ة فكل واحد ي أ ت ي ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم, من إله ما لكم من اله غيره وقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نحن ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ة لعلاه الدين واحد و أ م ه ا ت ن ا شفع يعني الشرائع ماذا والشرع الشفع فالدين واحد يعني ف ا ل ع ق ي د ة واحد ف ا ل ت و ح ي د واحد وهو إ ف ر ا د الله جل وعلا ب ا ل ع ب ا د ة وحده دون ما سواه وما خلقت الجن و ا ل إ ن س الا ليعبدون واللام ه ذ ا إ ل ا ليعبدون لام, لام التعليم هل هي تعليل ع ل ة أ م تعليل غ ا ي ة الصحيح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم أ ن ه ا تعليل غ ا ي ة تعليل ماذا غ ا ي ة تعليل ع ل ة الذي يقال فيها الحكم يدور م ا علته وجودا وعدما و تعليل ا ل غ ا ي ة يعني ما بعدها قد ي أ ت ي قد ي ق و ل وقد لا يكون اذا خلق الله جل وعلا العباد ع ب ا د ت ي ولكن هناك من يعبده و هناك من لا يعبده فاللام هنا تعليل م ا ذ ا تعليل ا ل غ ا ي ة والعلم عند الله سبحانه وتعالى إ ل ا ليعبدون جدير بنا أ ن نعلم تعريف ا ل ع ب ا د ة قال شيخ ا ل إ س ل ا م تيميه ر ح م ة الله عليه قال ا ل ع ب ا د ة هي ط ا ع ة الله هي ط ا ع ة الله بامتثال أ و ا م ر ه بامتثال ما أ م ر الله به على أ ل س ن ة الرسل وقال في موضع آ خ ر في م ق د م ة ر س ا ل ة ا ل ع ب و د ي ة قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ا ل أ ق و ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة وقال ابن القيم ر ح م ة الله عليه قال ومدارها ا على خ م س ع ش ر ة ق ا ع د ة من كملها فقد كمل مراتب ا ل ع ب و د ي ة و ب ي ّ ن ذلك أ ن ا ل ع ب ا د ة قال م ن ق س م ة على القلب واللسان والجوارح و ا ل أ ح ك ا م ل ل ع ب و د ي ة واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح قال وهي م ن ق س م ة على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح هذا مداره و ل ا م د ا ر خ م س ة يعني كم لديه خمس احكام أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ا ل م ع ر و ف ة الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم و ا ل أ ع ض ا ء الخمسه القلب واللسان والجوارح خ م س ة فيه ثلاثه س ب ي كم خ م س ة عشر ذكر م ق ي م ر ح م ة الله عليه ب م ا ل ا بالتفصيل وقال القرطبي ر ح م ة الله عليه قال أ ص ل ا ل ع ب ا د ة التذلل التذلل والخضوع اذن ما خلق الله جل وعلا إ ن س والجن إلا, الا لعبادته الا لعباده قال وما خلقت الجن او إ ن س إ ل ا ل ع ب و د ه ثم قال ف إ ذ ا عرفت أ ن الله خلقك لعبادته قال فاعلم أ ن ا ل ع ب ا د ة لا تسمى عباده الا مع التوحيد إ ذ ن فالتوحيد شرط في, في قبول العباد و قال اهل العلم هنا المقصود فيماذا ا ل إ خ ل ا ص ا ل إ خ ل ا ص ف ي م ا في, في, في العباد قال كما ان ا ل ص ل ا ة لا تسمى ص ل ا ة إ ل ا مع الطهار و إ ذ ا فقد الطهار هل تقبل ا ل ص ل ا ة لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى حتى ي ت و ض ع ف ا ل ص ل ا ة لا تقبل إ ل ا بالطهاره كذلك ا ل ع ب ا د ة لا تقبل إ ل إلا, الا بالتوحيد هذا ي أ ت ي ن ا ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ما هي وهي ما ذكر المؤلف ر ح م ة الله عليه قال ف إ ذ ا عرفت هذا أ ن الشرك إ ذ ا خ ل ط ا ل ع ب ا د ة أ ف س د ه و أ ح ب ط العمل و صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أ ن أ ه ل ن ا ما عليك م ع ر ف ة ذلك لعل الله أ ن يخلصك من هذه ا ل ش ب ك ة ما هي ا ل ش ب ك ة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا شك أ ن هذا الكلام قوي جدا ويهز النفس هزه ويثمر في القلب الخوف يثمر في القبله الخوف إ ذ ا علمت أ ن الله جل وعلا لا يقبل من العبادات اذا خلطها الشرك وذكر المؤلف أ ن الشرك ب ا ل ن س ب ة ل ل ع ب ا د ة ك كمال اذا خ ل ط ه ا أ ف س د ت ك ا ل ح د ث إ ذ دخل في في ا ل ط ه ا ر ة تفسد تفسد لذا هذا يثمر في قلبك الخوف من الله جل وعلا والخوف من أ ن تكون ممن أ ش ر ك و أ ن ت لا تدري لذلك قال الخليل عليه السلام إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال و ج ل ب ن ي و بني أ ن نعبد ا ل أ س م ا ء إ ب ر ا ه ي م عليه السلام خاف من ا ل ش ر ف فقال الله جل وعلا واجنبني وبني أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م قال إ ب ر ا ه ي م التيني ر ح م ة الله عليه قال ومن يامن البلاء بعد إ ب ر ا ه ي م هذا إ ب ر ا ه ي م الموحد الحنيف وهو الذي كسر أ ص ن ا م بيده ودعا إ ل ى التوحيد وكان موحدا في ذلك الزمان كان وحده ودعا قومه ونحو ذلك وخاف من ا ل ش ر ف فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصناع قال إ ب ر ا ه ي م التيمي وهو من سادات ت ا ب ي ن قال ومن يامن البلاء بعد إ ب ر ا ه ي م هذا ا ل ا خ ر روى ابن جرير وابن أ ب ي حاتم ر ح م ة الله على على الجميع قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أخاف اخوف ما أ خ ا ف عليكم الشرك ا ل أ ص غ ر فسئل عنه فقال الرياء رواه ا ل إ م ا م احمد والطبراني في الكبير و ص ع ه الشيخ الالباني ر ح م ة الله عليه في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة كذلك حديث آ خ ر وعلي بن مسعود رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري والند هو الشبيه والنغير والمثيل وحديث آ خ ر حديث جابر رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل ا ل ج ن ة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل, دخل النار ع ي ا ا بالله قال ابن القيم ر ح م ة الله عليه والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أ ي ا ً كان من حجر ومن إ ن س ا ن يدعوه أ و يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان عيالا بالله إ ذ ا علمت هذا فقد قال الله جل وعلا إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ابن شيخ الاسلام فيمي رحمه الله عليه قال إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به قال الشرك بجميع أ ن و ا ع ه عن الشرك ا ل أ ك ب ر و ا ل أ س ع ر وقال غيره بل الشرك ا ل أ ك ب ر سواء كان هذا أ م هذا هذا يغفر في قلبك الخوف و أ ن تتعلم التوحيد و أ ن تتعلم مسائل الشرك ل أ ن هذا الشرك مسائل ع ظ ي م ة جدا لا بد لطالبين ان يتعلمها و أ ن يحرص عليها و أ ن يدعو إ ل ى الله جل وعلا على بصيره ذ ا ك ا ن المؤلف رحمه الله عليه قال هذه المسائل أ و هذه القواعد كم قال اربع قواعد من كتاب الله جل و علا استنبطها و استخلصها لا بد من حفظها كما ذ ك ر و لا بد من ماذا من معرفتها م ع ر ف ة ص ح ي ح ة و فهما صحيحا سليما و تعمل بها في نفسك و تدعو غيرك و تدعو غيرك تدعو أ ه ل ك و إ خ و ا ن ك و ح ب ا ء ك و نحو ذلك من الناس حتى تكون على ب ي ن ة من من امرك ن ر ج ع الكلام إ ل ى هذه القواعد ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة ب إ ذ ن الله جل وعلا يوم السبت يوم السبت من المغرب للعشاء أ م ا ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة ستكون ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء و خ د ن درس ا ل و ا س ط ي ة نواصل درس ا ل و ا س ط ي ة والخميس كما ذكرت نواصل ا ل أ ص و ل والعلم عند الله جل وعلا و على نسال الله جل و علا أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يعلمنا ما ينفعنا إ ن ه ولي ذلك و القادر عليه و ا س أ ل الله جل و علا أ ن يوفق الجميع و من أ ر ا د أ ن يحفظ و يسجل اسمه حتى نضبط ا ل ق ا ئ م ة و يحفظ و ي س أ ل و ستكون هناك ب إ ذ ن الله سبحانه و تعالى شهادات ل ل ح ف ظ ة شهادات شرف و تقدير ل أ و ل ئ ك ا ل ح ف ظ ة ن س أ ل الله جل و علا أ ن يعيننا جميعا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه